Allahu la ilaha illahu velahul asma alhusna. Vahal ata k hadis Musa. El raaana ram. Fakala l ahlim kuthu. Fakala l انَسْتُنارا لَعَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي انا ربك فخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى الله لا اله الا انا قِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْذَأْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدْنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يؤمن بِهَا وَاتَّبَعَهَا وَاهُ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 انه طغى قال <سؤال> رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به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 İlla uhiyna ila ümmek ma yuha anıqdifihi fi taboot, فِي fi yam, fal بِالسَّاحِلِ yamu bil sahili, ahdhu adoul li wa adoul, wa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 Allah, "La teqafan, İmanim agetma, asmâ ve arâf, fâtiyâhu, fâqûla, İmâ rəsûl a rabk, fâ ars al-mâna الربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربك ما يا موسى Allah Rabbımız, kimi Allah'a emanet ettiğimiz her şeyi yarattı ve onu yarattığından beri onu yönetti. Allah Rabbımız, kimi Allah'a emanet ettiğimiz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 كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نُخْرِجُكُمْ ومنها نخرجكم تارة أخرى.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 تمكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس طحا فتولى في العون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحّتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى، قالوا إن هذا لساحران يريدان أي يخرج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 قالوا يا موسى إنما أن تلقى وإنما نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى faojed sfi nefsini kifat musa. "Kulna, la tafh, innaka ant ala. "ve alq ma fi yeminik telqaf ma cıngu. "Inn ma cıngu kaidu sahiru. "ve la yuflhu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 "Çalı, lan, nüfthurk, ala maja, ana, min albiyinat, ve alldi, faturna, fakız ma, antaqad. İnna ma, ب ربنا ليُفِرَ لَنَا خَطَائَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْحِ وَاللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى إنه من يأتي ربه مجرما فإن لَهُ جَنَّةً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 وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرى بعباد فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخاف دركا ولا تخشى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 إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزر من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامري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 قال فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ وَاظْرِ إلَى إلَهِكَ الَّذي ظَلَتْ عَلَيْهِ عاكفا ثُمَّ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 وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك رحيه وقل زدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إبليس أبى. فقلنا يا آدم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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منا فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجن وعصى ادم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال بطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بخيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه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 7. أَهْلَكَ 9. 10. عَلَيْهَا 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. Ahlak nam bi adab min qablihi, laqalou, laqalou Rabbana lola abslte elina resulun, fenetbeg ayatik min qabli an